دول الشمال ودول الجنوب أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة؟ إنني أدعوك يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة هيا نتجول فيها وننظر كيف يعيش سكانها سأصحبك معي في طائرتي إنني أملك طائرة سريعة أسرع من الصوت تفضل يا صاحبي اركب الطائرة وهيا بنا ننطلق نحن نطير الآن فوق دول الشمال انظر إلى هذه الدول إنها دول غنية تملك القوة والعلم والمال انظر إلى الناس إنهم أغنياء في هذه الدول يلبسون أجمل الثياب، وهم أصحاء ويعيشون في بيوت جميلة ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا؟ إنهم يعيشون في أمن ورخاء هيا نزور الجانب الآخر من العالم هذه دول الجنوب إنها دول فقيرة لا تملك القوة ولا العلم ولا المال انظر إلى هؤلاء الناس إنهم فقراء يلبسون ثيابا بسيطاً ويعيشون في بيوت صغيرة ومعظمهم مرضى ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا؟ لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد؟ ولماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا؟ يا لها من حياة هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة؟ يعيش نصف سكانها في رخاء ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب؟ لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن؟ هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام الله أعلم